وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم إن يظهروا عليكم يرجوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان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 و ث ا م ن ه كلبهم م قل و ي أ ع ل م ب ع د ه م م ا ي ع ل م م ه إ ل ا ق ل ي ل ف ل ا تمار فيهم إ ل و م ا و ل ا ت س ل ا ش ي ء إن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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس, من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب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 و م ا ا أظن ل س ا ع ة ق ا ئ م ة و ل ن وددت إ ل ى ر ب ي للعلوم أ ج د ن ه ا م ق ل ب ا ق ا ل له ص ا ح ب ه وهو ي ح ا و ر ه موسوعه النابلسي ك ل ل ع ل و ل الاسلاميه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 ه ن ا ك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء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 ربك ثواباً وخير ثوابا أ م ل و ي و م ن س ي ر الجبال و ت ر ى ا ل أ ر بارزة ر ض و ح ش ن ا ه م ف ل م منهم نغادر أحدا وعرضوا ع ل ى ربك صفا ل ق د ج ئ ت م و ن ا ك م ا خ ل ق ن ا ك م أ و ل مرة بل ز ع م ت م أن ل ه ان جعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون, ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا احصاها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 وما ه لكم ل ل عدو بئس ظ ل بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق م ما أشهدتهم أنفسهم وما ي ن كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا ش ر ك ا ء الذين ز ع موسوعه ت م ف د ع ه م فلم ي ت ج ي ب ا م و النابلسي للعلوم ص ر ف ا و ل ق د ص ر ف ن ا في هذا ا ل ق ر آ ن ن ل ل ا س م ن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 فما اطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ ي موسوعه ج ف في ن النابلسي ج و م ئ ذ للعلوم ك ا ف ر ي ن ر ض ا ا ذ ي ي ن كانت ن أ ع في غ ط ا ء عن ذكري وكانوا ذكري ل ا ي س ت ط ي ع و ن س م ل ا م ي ن كفروا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 www.islam-dashcall.com